يا حوار القلود قد أتاك الشهيد ففرش الأرض وردا وامنحيه السعود يا حوار القلود قد أتاك الشهيد فافرش الأرض وردا وامنحيه السعود يا حوار الخلود قد أتاك الشهيد فافرش الأرض وردا وامنحيه السعود صمد سقاه الشق دوما للنعيم الأكيد يا حوار الخلود قد أتاك الشهيد فخرج الأرض وردا ومنحه السعود للإله المجيد يا حوار الخلوط قد أتاك الشهيد فافرش الأرض وردا وامنحيه السماء كعليم الأشواء يا حوار الخلود قد أتاك الشهيد ففرش الأرض وردا وامنحيه السعود بالهناء سعيد يا حوار الخلود قد أتاك الشهيد ففرش الأرض وردا وامنحيه السعود وامنحيه İzlediğiniz